لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما فيه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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله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 الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كل ما نضج جلوده بدلناهم جلودا بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا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 ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا, أن يقتلوا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 كما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا, أن يقتلوا أو يصلبوا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 وَبَتَّقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَثُرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ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 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس و وَقَالَ أولياءهم و قال أولياءهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار متواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله بِكْ يَا حَكِيمُ عليم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي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 وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصا كتا إذا هي تلقف ما يأتكون فوقع الحق وضل ما كانوا يعملون فغلبو هنالك وأنقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى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 آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون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 ذالكم وأن الله مهين كيد الكافرين ذالكم وأن الله مهين كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُودُ نَعُودُ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَو كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِن تَعُودُ نَعُودُ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَو كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِن تَعُدُّوا عَدوا لَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزمهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزمهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين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 والله عليم حكيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهذو ورحمة للمؤمنين في ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون ولم ساء تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون وَاَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما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 القوقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيضطله إن الله لا يُصْمِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِّمُونَ فَلَمَّا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 وَمَا لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون واستفتحوا وخاب كل جبار عميب واستفتح وخاب كل جبار عنيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد نيورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلير وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى النار وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَارٌ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا ولولا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 الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا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 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقنا في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر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 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقى السحرة سجدا قالوا آمنا بربها عون وموسى فألقى السحرة سجدا قالوا آمنا بِرَبِّهَا هارون وموسى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بِرَبِّهَا هارون وموسى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أَفَلَا تعقلون وكم قصمنا من طرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرفضون لا ترفضوا وارجعون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 وما خلقنا السماة والأرض وما بينهما لا يبين لو أردنا أن نتخذ له ولا أتخذناه من لدننا إن كنا فاعلين بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بَلْ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وقل رب أعوذ بك منها مزات الشيطان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 ها كلمة هو قائلها ومن وراه برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون.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 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجتك انها كوكب دري وقد من شجره مباركه زيتونة لا شرقيه ولا غربيه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء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 أولئك تلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا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 فألقي السحرة ساجدين، فألقي السحرة ساجدين، فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب مساوَهون.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 الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني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 بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ومن الجن من يعمل بَيْنَ يديه بإذن رَبِّهِ ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون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 أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشاطين فإنهم لآكلون مِنْهَا منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمخبرون سبحان الله عما يصفون إن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 وصبوا فوق رأسه من عذاب الحميم لق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون ويل لكل أفاك أثين يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها, كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ويل لكل أفاك أثين يسمع آيات الله تتل عليه ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها كألم يسمعها فبشره بعذاب أليم ويل لكل أفاق أفين يسمع آيات الله تتل عليه ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها كألم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا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 ولا ما مِن من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم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 فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّا صَدَفْنَا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا ما سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.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 وَمَن لا يُجِب دَاعِيَ الله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصبعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَإِن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن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 قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي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 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَن تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَبِيباً وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقَةً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 لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنى منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا أسلم فأولئك تحروا رشدا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لها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 ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين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 والناف <تصفيق> والناف